وإذا مَسَّ سنگ دام بنائی تردی کا سبلی قَلِيلًا میل <تصفيق> ابھی قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنا وأرض الله واسعا إنما يوفى الصابعون أجره بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا فَإِنْ تُرِى رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهَ أَأَعُوذُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِي قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الذين لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنْ نَارٍ لَهُمْ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ مِنْ نَارٍ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ الله به عبادة يا دل دینست دین بنپال لكن الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ مَرَفٌ مِنْ فَوْقِهَا وَرَحْمَةٌ مِنْ تَحْتِهَا وَيُدْخِلُونَ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَكَذَلِكَ يَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَعْدَ اللَّهِ, لا يخلف الله إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبه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 اتَّقِ وَجْهَهُ سَوْءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمْ ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ديع وجل لعلهم يتقون ضرب ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم میگوس <تصفيق>